خلعتني وخلعتني أنشد الناس فضحتني ما بين ربعي لدنين يا صاحبي من عقبك البال من حاس أصغق بكف كف واشكي من البين